بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد